وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقَرَوْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَا أُولَئِ تَقَتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِّنْ تظايرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم بسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إطراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا كزن في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرجون إلى أشد العذاب ولا الله بغرف إن تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون آتينا موسى الكتاب وقسفينا من بعده الرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وانيدناه الى روح القدس اتكل ما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرت استكبرتم, استكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون فقالوا قلوبنا غلق بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون